سبعة عشر استمع إلى الكلمات وأعدها ثم اكتبها تحت الصور المناسبة كما في المثال مهندسون مهندسات أطباء طبيبات طباخون طباخات